باسم القاب والابن والراه القدس الاله الواحد عمين تحل علينا نعمته وبركاته من الان وعلى الابد عمين كل سنوهم طيبين وربنا عيد عليكم الان بخير واشتر محبتكم كبيرة مع النفس شوفوا ليه افرح بهم اتش ماي فو فعلا بنامنا بنستالكه فبفرح لما بشوف نادي وعماد فسطا يارب يدينا نحن على طول نبقى فرحانين معاكم ربنا انتوا ليكم محبه كبيره جوه قلبي ولادي وبناتي بفرح ان انا شفتكم فليكم محبه كبيره جوايا بامانه قدام ربنا ونفسي كده أخواتكم بكلكم دو حظ بجد وحشتنا ودي حاجة مش محتاجة كلام فعلاً كلنا في غيابك من عد الميام بجد وحشتنا ودي حاجة مش محتاجة استيرو سنتني دي اجمل ايامينا انك ترجع لينا و بجد وحشتنا و عينينا من قلبنا يا حبيبنا برجوعك لينا الفرحه ترجع لينا بجد لو وحشتني و عينينا من قلبنا يا حبيبنا برجوعك sha Sur ships of Мій і на yelledі, звірти мені з розвихтя взяти, stealing